هذا برهان قاطع آخر على البعث وقوله وترى أي يا نبي الله وقيل وترى أيها الإنسان المخاطب وهي رؤية بصريه تتعدى إلى مفعول واحد فقوله هامدة حال من الأرض لا مفعول ثان لترى وقوله هامده اي يابسه قاحله لا نبات فيها وقال بعض اهل العلم هامده اي دارسه الاثار من النبات والزرع قالوا واصل الهمود الدروس والدثور ومنه قول الاعشى ميمون بن قيس قالت قتيلة ما لجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات هم اي أي ثيابك باليات دارسات فإذا أنزلنا عليها الماء أي سواء كان من المطر أو الأنهار أو العيون أو السواني اهتزت أي تحركت بالنبات ولما كان النبات نابتا فيها متصلا بها كان اهتزازه كأنه اهتزازها فأطلق عليها بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات وهذا أسلوب عربي معروف وقال أبو حيان في البحر المحيط واهتزازها تخلخلها واضطراب بعض أجسامها لاجل خروج النبات وقوله وربت اي زادت وارتفعت وقال بعض أهل العلم وربت انتفخت لأجل خروج النبات وقال ابن جرير الطبري وربت أي أضعفت النبات بمجيء الغي. قال مقيده عفوا الله عنه وغفر له أصل المادة التي منها ربت الزيادة والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات لما كان نابتا فيها متصلا بها صار كانه زيادة حصلت في نفس الأرض وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة والاهتزاز الحركة على سرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع انتهى منه والاهتزاز أصله شدة الحركة ومنه قوله كما اهتز غصن البان في ورق خضري وقوله وأنبتت أي أنبت الله فيها من كل زوج أي صنف من أصناف النبات والزرع والثمار بهيج أي حسن والبهجة الحسن ومنه قوله تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة تقول بهجة بالضم بهاجة فهو بهيج إذا كان حسنا وقرأ عامة السبعة وربت وهو من قولهم ربا يربو إذا نما وزاد وقرأ من الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع وربأت بهمزة مفتوحة بعد الباء أي ارتفعت كأنه من الربيئة أو الربيئ وهو الرقيب الذي يعلو على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم ومنه قول امرئ القيس بعثنا ربيئا قبل ذاك مخملا كذئب الغضا يمشي الضراء ويتقي وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن إحياء الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم لأن الجميع إحياء بعد موت وإيجاد بعد عدم بينه في آيات كثيرة وقد قدمنا في سورة البقرة والنحل كثرة الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث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 أي من قبوركم أحياء بعد الموت وقوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي خروجكم من القبور احياء بعد الموت وقوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقوله تعالى فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وقوله تعالى فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون ومن ذلك قوله هنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت بدليل قوله بعده ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور أيها المستمع الكريم كان هذا مقدار لقائنا ولنا لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته